الذي فيه ترعون مواشيكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لايه لقوم يتفكرون ينبت الله لكم بذلك الماء الزروع التي تأكلون منها وينبت لكم به الزيتون والنخل والاعناب وينبت لكم من جميع الثمرات إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لدلاله على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه فيستدلون به على عظمته سبحانه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر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 وألقى في الأرض جبالا تثبتها حتى لا تضطرب بكم وتميل وأجرى فيها أنهاراً لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزروعكم وشق فيها طرقا تسلكونها فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تضلوا وعلامات وبالنجم هم يهتدون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 أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ عَظَمَةَ اللَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ كُلَّ شَيْءٍ وَتُفْرِدُوهُ بِالْعِبَادَةِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن تُحَاوِلُ أَيُّهَا النَّاسُ عَدَّ نِعْمِ اللَّهِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْ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 وَإِنَّمَا جَاءَ مِنْ نَّفْسِهِ بِقَصَصِ الْأَوَّلِينَ وَأَكَذِيبِهِمْ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيرُونَ لِيَكُونَ مَآلُهُمْ أَن يَحْمِلُوا آثَامَهُمْ دُونَ نَقْصٍ ويحملوا من آثام الذين اضلوهم عن الإسلام جهلا وتقليدا فما أشد قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم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 جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ إِقَامَةٍ وَاسْتِقْرَارٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي الْأَنْهَارُ مِنْ تَحْتِ قُصُورِهَا وَأَشْجَارِهَا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 لعل عباده يتوبون إليه أَوَلَمْ يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أَوَلَمْ ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمل إِلَى مخلوقاته تميل ظلالها يمينا وشمالا تبعا لحركة الشمس وسيرها نهارا وللقمر ليلا خاضعة لربها ساجدة له سجودا حقيقيا وهي ذليلة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 الله لا عما كنتم تفترون ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيئا لأنها جمادات ولا تنفع ولا تضر قسما من أموالهم التي رزقناهم يتقربون به إليها والله لا تسألن أيها المشركون يوم القيامة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 ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون يختفي ويتغيب عن قومه من سوء ما اخبر به من ميلاد انثى تحدثه نفسه ايمسك هذه البنت على ذل وانكسار ام يئدها فيخفيها في التراب ما اقبح ما يحكم به المشركون حيث حكموا لربهم بما يكرهون لانفسهم للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم للكافرين الذين لا يؤمنون بالاخره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 تَالَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَالَّهِ لَقَدْ بَعَثْنَا رُسُلًا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ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 والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله أنزل من جهة السماء مطراء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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم أيها الناس في الابل والبقر والغنم لعظه تتعظون بها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 افا بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون والله جعل لكم ايها الناس من جنسكم ازواجا تانسون بهن وجعل لكم من ازواجكم اولادا واولاد اولاد ورزقكم من الماكولات كاللحم والحبوب والفواكه طيبها افا بالباطل من الاصنام والاوثان يؤمنون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 لا يملكون أن يرزقوهم أي رزق من السماوات ولا من الأرض ولا يتأتى منهم أن يملكوا ذلك لكونهم جمادات لا حياة لها ولا علم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ إلَّا تَبْلِيغُ مَا أُمِرْتَ بِتَبْلِيغِهِ تَبْلِيغًا وَاضِحًا وَلَيْسَ عَلَيْكَ حَمْلُهُمْ عَلَى الْهِدَايَةِ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 وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَقٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفتن تتخذون ايمنكم دخلا بينكم تتخذون ايمنكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول مثل امراه حمقاء تعبت في غزل صوفها او قطنها واحكمت غزله ثم نقضته وجعلته محلولاً كما كان قبل غزله فتعبت في غزله ونقضه ولم تحصل على مطلوب تصيرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضاً بها لتكون أمتكم أكثر وأقوى من امه أعدائكم إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود هل تفون بها أو تنقضونها؟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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوق السوء وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 لَهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيْسَ لَهُ تَسْلُطٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَلَى رَبِّهِمْ وَحْدَهُ يَعْتَمِدُونَ فِي جميع أمورهم. إن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 وَأُولَئِكَ الْمُتَّصِفُونَ بِالْكُفْرِ هُمُ الْكَاذِبُونَ لِأَنَّ الْكَذِبَ عَادَتُهُمْ الَّتِي اعْتَادُوا عَلَيْهَا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته لكن من كان منفسح الصدر بالكفر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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثم جاهدوا, وصبروا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولِ لَغَفُورٌ وَرَحِيمٌ بِالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قريه وهي مكه كانت امنه لا يخاف اهلها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 حين اشركوا بالله وكذبوا رسولا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون فكلوا ايها العباد مما رزقكم الله سبحانه ما كان حلالا من جنس ما يستطاب اكله واشكروا نعمه الله التي انعم بها عليكم بالاقرار بهذه النعم لله وصرفها في مرضاته ان كنتم تعبدونه وحده ولا تشركون به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 ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ان ابراهيم عليه السلام كان جامعا لخصال الخير مديما لطاعه ربه مائلا عن الاديان كلها الى دين الاسلام ولم يكن من المشركين قط شاكرا لانعمي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 وَإِنَّ ربك ليحكم بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّمَا جُعِلَ تَعْظِيمُ السَّبْتِ فَرْضًا عَلَى الْيَهُودِ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لِيَتَفَرَّغُوا فِيهِ مِنْ مَشَاغِلِهِمْ لِلْعِبَادَةِ بَعْدَ أَنْ ضلوا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّذِي أُمِرُوا بِالتَّفَرُّغِ فِيهِ وَإِنَّ ربك أيها ليحكم بين هؤلاء يوم